ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ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 أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الذبود لا آكلون من شجر من زبود فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولان فلو تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكه إن لم ظرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أألم أنزلتموه من المزن أم نحن من زنون لو نشاء أجعلناه جذا فلو تشكرون أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن تَشْقُوا شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لَقَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُحِينَ إِذِ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلا إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِينَ ترجعونها إنكم صادقين فأما إن كان مِنَ المقربين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنّة نعيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الْمُكَذِّبِ النَّظَالِينَ فَنُزُلٌ مِن حَمِينِ